وتمسكوا بأحكامه ولو استنكف الناس عنها واستبدلوا بها غيرها فانه لا نجاة للعبد إلا بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واطيعوا الله والرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين أيها الناس خلق الله تعالى البشر واستعمرهم في الارض وجعل الزواج سنتهم ليتناسلوا وامرهم باقامه دينه والدعوه اليه وتوارثه جيلا بعد جيل الى ان يأذن الله بنهاية الدنيا وانتقال البشر الى الدار الاخره فالتناسل ضروره من ضرورات بقاء المخلوقات والزواج وسيلته الشرعيه في البشر فإن تناسلوا بلا زواج أثموا وحلت بهم العقوبه وان تناسلوا بزواج اجروا على شهواتهم وعلى ما ينتج عنها من النسل قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اتى احد شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر اخرجه مسلم اذا تقرر ذلك فكل طريق تؤدي الى الزواج فمأمون بها وكل طريق تعوق دون الزواج فمنهي عنها من سهل زواجا من تحت يده من النساء فمأجور ومن عسر زواجهن فموزور والفتاة ترضى بالزوج الأفك ترضى بالزوج الكفر في دينه وخلقه مأجورة والتي تعد صاحب الدين والخلق موزورا والشاب يتزوج ليعف نفسه ويحسن عفيفه مثله ماجور والذي يترك الزواج ويعزف عنه لا يريد المسؤوليه والارتباط موزور قال ابن مسعود رضي الله عنه لو لم يبق من اجل انا عشره ايام أعلم أني أموت في آخرها ولي قول على النكاح أي قدرة على النكاح ولي قول على النكاح لتزوجت مخافة الفتنه وقال الإمام أحمد رحمه الله ليست العزوبه من أمر الإسلام في شيء ومن دعاك إلى غير الزواج دعاك إلى غير الإسلام أيها الناس إن ظاهرة امتلاء البيوت بالبنات وعزوف الشباب عن الزواج ظاهرة لا تبشر بخير ولا تنتج إلا شرّا ولا تقود إلا إلى فتنة تصيب الشباب والفتيات بالإذن وتأتي على الآباء والأمهات بالهم والغم وعلى المجتمع بالانحلال والتفسخ. وإذا كان كل أضراب يصيبهم شؤم حسار الزواج في المجتمع بأنواع من الشرور والاثام كان واجبا على الجميع أن يتعاونوا على بحث أسباب الزواج وفتح أبوابه وإزالة موانعه ودعوة الشباب والفتيات إليه وإلا حل الحرام ما حل الحلال وتحول الحرام إلى ثقافة وسلوك في الناس فوقع الشباب والفتيات في الحرام وأصيبت الأسر بالاذن والعار وتنزلت العقوبات بسبب فشو الفواحش في المجتمعات فالشباب لا يجوز لهم العزوف عن الزواج إذ العزوف عن الزواج خلاف سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام ومناقض. الفطره السويه فرق الزواج بلا مانع صحيح سبب للعقد النفسيه لان الزواج سكن ومؤمنين وموده ومحبه قال سبحانه ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون واذا كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه نهى عن التبتل أي الانقطاع, اي الانقطاع الى العباده وترك الزواج نهى عن التبتل المؤدي الى ترك الزواج مع ان المتبتل منقطع لعباده الله تعالى لا يريد ان يشغله عن العباده زوج ولا ولد فكيف بمن عزف عن الزواج لأمر آخر غير التبتل ولما أراد ثلاثة أن يتبتلوا بقيام الليل كله وصيام الدهر كله والعزوف عن الزواج قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر. واصلي وانقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ولما أراد بعض الصحابه الاختصاء لقطع دابر الشهوه واجتناب الاثم والاقبال على العباده نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان في الشهوه اجرا اذا وضعت في موضعها ولان في الانجاب اجرا ويبقى تتابع الأجر ببقاء الذي صالح يدعونا فمنافع الزواج لا يحصيها أحد والفتيات لا يجوز لهم التشرط في من يريد أزواجا لهم مع كفرتهم حتى امتلأت البيوت بهم وذلك أن الزواج أشبه بالسوق فإذا كثر العرب فإذا كفر العبد، فإذا كفر العبد قل الطلب، فالترب الفتاة بمستقيم الدين والخلق، ولو كان فقيرا، ولو كان متزوجا بأخرى أو أخريات، فإن تنال المرأة نصف رجل أو ثلثه أو ربعه خير لها من أن تعيش بلا زوج ولا ولد. ورأس مال المرأة في الدنيا أولادها فإنهم انسها ومتعتها وعون لها في شدائدها ونفعهم يصلها بعد موتها بدعاء يرفعونه لها أو صدقات يخرجونها عنها أيتها الفتاة ليست دراستك ولا وظيفتك أهم من زواجك فما تنفعك الشهادة والوظيفة إن فقدت الزوج والولد ومن كانت تظن أنها إن ردت كف اليوم وجدته غدا فهي مخفقة لأن البنات سواها كثير وكلما تقدم بها السر عزف الرجال عنها كان من فتاة نصف كفء او ربعه فلا تجده وهذا الكلام اقوله عن علم لا عن ظن فموظفات ومتعلمات كثيرات يتصلن عبر الهاتف يطلبن ازواجا ومنهم من ترضى مكرهه وعلى مضض برجل منحط المروعه وسافر الهمه يتقدم لها تعلم هي انه ما تقدم لها الا طمعا في مالها ووظيفتها فترضى بمن يتزوج راتبها لانها لم تجد من يتزوجها فعلى اولياء البنات تسهيل امور الزواج والتخفيف من تكاليفه وأن يضعوا مصلحه البنت في زوج يسترها ويعفها وترزق منه ولدا فوق اي مصلحه دنيويه اخرى من دراسه او وظيفه او كون الزوج غنيا او شريفا يليق بمقامهم فالبنت يضرب لها السكر والعفه والراحه ولا يضرب لها المال والشرف والرفعه إن على أولياء البنات إن أرادوا نجاح زواج بناتهم إن أرادوا نجاح زواج بناتهم وأخراتهم أن يضعوا نصب أعيونه قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهن الله من فضله والله واسع عليم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا إلى خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعل تكن فتنكم في الارض وفساد عريض فالله يامرنا ان نزوج الصالحين ولو كانوا فقراء والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من رد من يرضى دينه وخلقه فهل تصلح فتاكم او يفلح اهلها إن عصوا الله وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الأكثام الصالحين والفتاة إذا راعت في خدمتها وزواجها رضا الله تعالى والعمل بحكمه وفقها الله في زواجها وألّى قلب زوجها عليها وحببه فيها وقربه منها فلا ينظر إلى غيرها. واذا لم تراعي الفتاة واهلها رضا الله في خدمتها فقدمت غير الاكفاء على الاكفاء لمال تريده او لشرف تطلبه أن يقع فتبين لكم عباد الله أن أعظم أسباب عدم الالفه بين الزوجين هو مخالفه خرع الله تعالى الآمن بتيسير الزواج فعن عائسة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من يمن المرأة تيسير فضتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها وفي لفظ آخر من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها قال عورة بن الزبير وأنا أقول من عندي بعد روى هذا الحديث قال وأنا أقول من عندي ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها فأسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين لما يصلح قصرهم وبيوتهم وأن يزوج شبابهم وفتياتهم وأن يغنيهم بالنكاح الحلال عن السفاح الحرام إنه سبحانه سميع قريب والحمد لله رب العالمين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 وارتفاع ارقام العنوسه والعزوبه في الشباب والفتيات فلا بد ان يتعاون اهل الغيره على محارمهم ومحارم المسلمين لايجاد حلول عمليه لمرض العنوسه والعزوبه فان المؤمن الحق من شعر بمعاناه العوانس ومعاناه اباء وامهات تكدست بناتهم عندهم وبمعاناة شباب عاجزين عن مؤونة الزواج فمن الحلول تغيير ثقافة المجتمع تجاه تعدد الزوجات التي شوهتها المسلسلات والأفلام والأقلام وكتابات التافهين والتافهات فشرع الله تعالى يجب أن يكون فوق رأس كل مؤمن ومؤمنة وتعبد الزوجات شريعة من شرائع الله المحكمة وهو من سلم المرسلين عليهم الصلاة والسلام وهو الحل الأمثل للحد من العنوسة وإلا كان الحل السفاح الزنا وانتشار الفواحش وعلى المعدد أن يتق الله تعالى ويقيم العدل فما شوه شريعه التعبد إلى الظلمة من المعددين وهم كثير لا كثرهم الله يميلون مع بعض النساء يميلون مع بعض النساء وأولادهم على حساب الأخريات واولادهم حتى كره النساء التعبد وخفنه على انفسهن وبناتهن، فتمكث العانس بلا زواج لأنها تخشى أن تأخذ معددا يظلمها أو يظلم ضرتها بسببها فتبوء بالإذن فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امراتان فمال إلى إحداهما جاءت يوم جاء يوم القيامة وشكه مائل أخرجه أبو داود ومن وسائل الحد من العنوسة والعزوبة تخفيف مؤونة الزواج بتخفيف المهور والاقتصاد في حفلات الزفاف، والرضا بالميسور فإن الزوج الكريم اذا راى تعاون اهل زوجته معه في ذلك حفظ فضلهم فصان بنتهم واكرمها واسعدها ومن وسائل القضاء على العنوسه والعزوبه العمل على الاقترام الحلال بين الشباب والفتيات وذلك ليس عن طريق اقامه العلاقات غير الشرعيه بل بترضيب الشباب على الزواج وحث الفتيات على قبول من يرضى دينه وخلقه ودلاله الشباب على البيوت التي فيها البنات الصالحات وقبل ذلك وبعده لا بد أن نبث تعظيم أمر الزواج في نفوس الشباب والفتيات فإنه من تعظيم أمر الله تعالى لانه من شريعته الغراء ونبين ايضا خطوره ترك الزواج والعزوف عنه او تعسيره بشروط مثاليه اكتسبتها الفتاه من المسلسلات والروايات والافلام فعاشت في عالم الأحلام ورفضت كل متقدم لها لانها تريد من تحلم به حتى يتقدم بها السن ويعزف عنها الشباب فسبح الله تعالى بمنه وكرمه ان ييسر للشباب والفتيات اسباب الزواج والعف اسباب الزواج والعفه اللهم اصلح شبابنا وفتياتنا واذنهم بالنكاح الحلال عن السفاح الحرام انك ولي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين